كل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وصليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وظاها عليه على آله وصحبه على من تبيه الدين والسلب بسنته إلى يوم الدين أما بعد ففي مثل هذه بقاءات العطر Yatoeb الحديث من القلب Béla Tahdíl ولا Tannmík Bilhahadíf ولا استعداد Winnem Helye Helye ما Allah الله wa Jal Faya can Sواban Famin Allah Azza vala, Jal Wilys minni Che Minká Nó Zal Fasallahu Allah Azza wa Jal على كل حال أنا متفائل بهذه الليلة وتفاؤلي لأنه يزكيوني بليلة سابقة كانت أيضا الأمور يعني تسير في مساء وفتح الله عز وجل علينا في ليلة أعتقد أنها كانت ليلة الجمعة وتواصلنا جميعا بالدعاء. وكان الحمد لله يعني كما يعني بشرنا بإخواننا كان الحمد لله الامر على ما كما كانت البشر بفضل الله جل, جل وعلا والتفاؤل دائما محبوب ومسنون ومشروع كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الفأل لما جاء سؤل من عمن في صلح الحديبيه يحاول النبي صلى الله عليه وسلم ويفوض تفائل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا سهيل نعم سهل الله لكم أمواكم فتفائلوا يوعاكم الله ويبشروا بإذن الله عز وجل الدنيا يوم يوم فيوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النصر. وهذه تفية من الله عز وجل العباده. ألا تذكرون لما كنا في الزمن الماضي؟ ما شاء الله كنا يعني نراك صوتنا. إيش يا محمد جمعت وما أدراكم ما جمعة قم دهار فلعل يعني نظرنا إلى أنفسنا وعجبتنا كثوتنا على أن الله جل وعلا علمنا في كتاب الكريم في آيات محكمات علمنا دروسا عظيمة اذكروا إذ كنتم قليلا استضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصر وغزقكم من الطيبات لعلكم تشكروا ولعلنا لم نستوعب درس حنين كثيرا لعل درس حنين مر علينا مهود الكرام وهذا بسبب أننا لا نتأمل كثيراً قصص القرآن ولا نقف عند معانيه ولا نسيب في ظلاله فالامور بتمر علينا مرور الكرام على كل حال تبديل الأحوال وتغييرها هو استخراج للعبودية أنت التعجب، وأب العالمين سبحانه وتعالى يعني. مان عندنا الام كثير على فكره الام يعني هي مو بريحه الام هنا هناك عدد نافئ انتفي المرأة لما تلد مش تألم لا لا مش ألم المخاض بخاض الولادة تكاد المرأة تكاد تخرج وحى والله جل على وجه البيت طيب فكيف بميلاد الأم أو ميلاد الأوطان بخاض قطع المخاض كبير يعني شد إذا استخراج العموديات مهم جدا. حتى إذا تألمنا قلنا يا, يا رب، إخواننا في بلاد الشام يخلون ماذا؟ ما لنا غيرك يا الله؟ أوفي. <تصفيق> القاسي والداني والشرق والغرب، الجميع يعني. يعني لكن فيه بالأرض والسموات حسب أي شرق وغرب ويمين وإشمع. الإله الواحد الأحب فرض الصمت الذي إنما أموه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فاكم وفيما سمعتموه قصة لوط عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولما جاءت وصلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضعف وقال هذا يوم عصيب وجاؤه قومه يهوعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهوا لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفه أليس منكم مهجما رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حقن إنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال والحديث في الصحيح يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد في لحظة لما تكاثروا عليه هو فرد واحد قال لو أن لي بكم قوة تقولوا عليه الضاب الآن سيقتحمون عليه ويأخذون أضيافه قال لو أن لي بكم قوة وذلك الخطاب اللي فيه أسى وفيه حزن وفي ألم أو أوي إلى رقل شديد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ريوح الله لوط لقد كان يأوي إلى رقل شديد بس في لحظة المحن وفي لحظة الشدة أحيانا بيعود عابد من الانكسار يعرض الجميع ورسول الله جل وعلا ليس اللي تسميه انكسارا وذلك تسميه من عمق المحنة أم حسبتم أن تدخلوا جنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سؤال مكروب ألا إن نصر الله قريب أجاب حسن بلا تردد ولا مراء ألا إن نصر الله قريب التأكيدات والمنبهات تنبيهات هذه دروس نتعلمها أحوى موسى عليه الصلاة والسلام لما جابه أكبر طاقية في التاريخ فيش أغياء واحد يقول يدعي ربية والألوهية معا وصار الأمر يعني شديدا ولما طراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون بحر نعمه هم خلاص هي ساعة يعملوا يعملوا في نفقه ولا في باء إعلام ولا في قنوات ولا في في ولا في أي شيء ما في أي شيء ما في كله ما في عبد الله ما في شيء قال كلا إن معي ربي سيهدين هو اللي يعرف كيف هو موسى عليه الصلاة والسلام كان يعرف في اللحظة هذه في لحظة اللحظة الحاسمة كان يعرف كيف الخلاص لا ما كان يدي لكنه وثق لأنه لكنه تيقن في أمع الله والسوشق من رحمة الله وتوكل على الله قال كلا إن معي ربي سيهديه لأنه هو رأى من آيات الله عز وجل العظيمة فشيء هذا لا يعجز لا يعجزون الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن نضعك بعصاك البحر فالفلق فكان كل فلق كالطوض العظيم وأزلفنا شم الأخرين فَجِئْنَا مُوسَى وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ إِذًا وَأَنْشَأْتَ أَمْثِلَ كَثِيرَةً نَبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْجَاؤُوا إِلَى الْغَارِ أبو بكر رضي اللَّهُ عَنْهُ ويقول رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه، لو أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أبا بكر ما ظنك بثنين الله تعالى ثالثهما وهنا تغير المشهد، تغير كل شيء، كما تغير في قصة في في قصة موت، علي تغير في قصة موسى، نسأل تغير كذلك المشهد. في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم، هاي تغير المشهد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كنا أحياء إن شاء الله يعني ن ن ن وإن كانت الأخرى فما بعدنا إن شاء الله بإذن الله جل على أيام يستبشروا بها إن شاء الله هاي تغير بإذن الله جل على سيزول الألم ويبقى الأجل إن شاء الله أعل هذه كلمة الواحد رأها في بعض الأزمنة وكانت مكتوبة يعني بـ إيه بطريقة معينة وفي مكان معين فكانت على القلوب فنزلت على قلوب بغضًا وسلاما سيزول سيزول الألم ويبقى الأجر إن شاء الله في أزمنة المحن وأزمنة الشدائد كما أنتم الآن فضل الله. والله يخص سمح يعني اتحفنا وطوف بينا في يعني جنبات السيرة وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا وخلى الواحد يقول ما انا اتكلم مع الشخص سمح يعني طوف بينا يعني يعني تطوفات جميلة والمح والالماحات السريعه وال بديعه صلى الله جل وعلا أن يفتح علينا علي وعليكم لكن فعلا الصلاة ملاز والله واحد قبل الصلاة يعني كما فعلا في نوع من المرودة نحو ذلك لكن بفضل الله ما إن دخلنا في الصلاة بفضل الله جل وعلا فبدأت القلوب تسكن والأموم يعني فيه اطمئنان بفضل الله جل وعلا فتعلم عظم الصلاة وتعلم مقدرة الصلاة في أزمينة الشبائد والمحا ولذلك لو تأملت في سورة البقرة قبل آياتين من إخبار الله عز وجل لعباده ولا نبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والخمرات وبشر الصبعين قبلها بآياتين من مرات استعينوا بالصبع والصبع إن الله مع الصابرين لما سيكون في الابتلاء الدين سيسقط هيسقط الناس ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموت، بل أحياء، ولكن لا تشعون كل داتم يد قبله يدخل إيه، ولا نبلونكم بشيء من إلى إلى إلى آخر الآية. إذن أمة الصلاة عظيم، شعبها عظيم، ومن خلال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان إذا حزب أو أمه اتفرع إلى الصلاة. ولو تأملت أيضا تجد أن الصلاة مشواعة عند النعم وعند النقم، فعند الجب صلاة الأستقاق، طيب، وفي العيدين صلاة العيدين نعم العيد نعمة عظيمة فارحة بهجة، وصلاة الأستقاق على نمط صلاة العيدين لي تتفائل. كما إن شاء الله النعم من أيدينا حيكون نعم بإذن الله جل وعلا متى لجأتم إلى الله وفوضتم أمركم إليه واعتصمتم به هكذا يريد الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم هو أبن عزي هو يريد سبحانه وتعالى يعني يعذب عباده أبدا تربية من الله عز وجل للعباد الجذب دي تربية نعم ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قال السلف كلما أحدث الناس غنبا أحدث الله لهم عقوبة طب العقوبة لماذا حتى يتوبوا لعلهم يرجعون لأن طبيعة الإنسان أنه لما يشترق على المعاصي نعم ويمهله الله سبحانه وتعالى فيختار يختار بإمهال الله فهنا تأتي العقوبات زاجرات ومنبعات وموقذات لعلهم يوجعون في الكسوف تغيير النمط الكون صلاة صلاة عظيمة لا مثيل لها وصلاة طويلة القراءة قدر سورة البقرة قيامان وركوعان في كل ركعة خطبة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم بالعطق والصداقة والاستغفار والتوبة إذن الصلاة في مثل هذه الأوقات ملاذ وكذلك كان الصحابة المرأة التي كان يموت ابنها في القتال وعندما تخبر بوفاة ابنها تذهب إلى مسجدها فتسأل أين تذهبين فأقول فأقول فتقول أذهب إلى صلاتي أستعين بها على مصيبتي أستعين بالصبي والصلاة إن الله مع الصبي في مثل هذه الأوقات أيضا نحتاج جميعا إلى التوبة ذوبة أول الطريق وأوسط الطريق وآخر الطريق ومن لم يتو فوليك هم الظالمون إحنا أولا نحتاج نحتاج إلى نتو إلى إلان التوبة لماذا؟ لأن الله جل جل وعلي يقول أول ما صلبتكم مصيبة قادرة صلبتكم مشكلها قلتم أن هذا صحابة عجب وغدي الله تعالى عنهم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير من من حاوي عيسى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك جار عليهم ما جار لما أصابتكم رصيبة قد أصابتكم مثليا قلتم أن هذا من أين أصابنا هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فأياكم أن تعتقدوا أن, أن الذي نحن فيه الآن ليس من عندي أنفسكم لا كلنا مشاركون في هذا المشارك بمعصيه والمشارك بغفلته والمشارك بلمبالاته والمشارك بالظلم والعدوان والمشارك بيكون إلى الظلمة والتصفيق لهم فيه ظلم كبير ظلم كثير نحتاج جميعا إلى التوبة وقرأ علينا قصة السلاسة وحالهم والله العظيم أشبه ما يكونوا بحدنا وعلى السلاسة الذين قلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاف عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب محيم فهذا الحال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاف عليهم ليتوبوا توبة ينفع الله عز وجل بها ليس فقط الأفراط بل الأمم على مور التاريخ لم يوجد نظير من الأمم أمة بالكاملة تابت إلا أمة واحدة فلولا كان قية آمنت فنفعها إيمان وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم حزام الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلهيين لما نزل العذاب حتى ذكر المفسرون أنه صار العذاب فوق رؤوسهم قطع من الليل الأسود البهير فخرج الناس جميعا رجالا ونساء وأطفالا حتى الباء يجأون إلى الله عز وجل فنفعتهم هذه التوبة وسطر الله عز وجل أنموذجا لهم يحاك به بين الأمم التوبة عظيمة توبة للجميع والله التوبة للذين يقتلون الآن صدقوني والله توبة يتوب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحيق الدماء الدماء اللي بدسين الآن في مصر من الجميع دماء مسلمة دماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيمة خمس عقوبات بل لابد للتوبة والقتل قريد الكفر والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقد لا يوفق القاتل للتوبة وهذا معنى قول ابن عباس ما, ما ورد عن ابن عباس أن القاتل لا توبة لا أنه قد لا يوفق للتوبة هل ندعو الجميع أن للتوبة حتى لا يجي قتل وتلوشك وتلطقك يديه بالدماء توب إلى الله وامتنع عن قتل عن عن قتل قوانك الجميع تجمعنا أخوة الإسلام ومودة الإيمان اجمعنا وطن واحد اجمعنا بلد واحد كف يدك مهما فعل توبة كما قالنا بالسلام لعبدالله ابن عمان أم علمت أن الإسلام تجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله حديث في الصحيح فالتوبة تجب ما قبله حديث الضجم اللي قتل تسعة وتسعين من بني إسوائي وأحلى يذهب للظاهب هل هي توبة؟ أقول ليس لك توبة هؤلاء يحجب عن من يحجب عن الناس التوبة من من يستطيع من يقول الآن إن فلان لا يقف له؟ لا يستطيع أحد والراهب لما قال للرجل الخطر تسعة وتسعة نفس لا لا توبة ترك كمل به المئة ويذهب للعالم وحريص على التوبة قتل المئة نفس أتعجب الرجل قتل المئة نفس بس لكنه عنده حرص على التوبة وراح للظاهب بس ذهب في الطيق الخاطئ فالظاهب جاهل فجان على نفسه فكمنا به المئة أغلق عليه الطريق الله على. تعال ايه خلاص بالمرة خليك انا نوصل المئة عشان اوصلنا لموسوع جنس أرقام القياسية تسعة و تسيقا اليوم مئة الله عزل ايه ليت تسعة يبقى يقتل المئة ايه المشكلة؟ المسألة عنده خلاص المسألة اللهم مستعمل هو أول واحد وقعد إن المسألة بتأيه أحاول أول أخوة تأيه أنا سعيد أجيل عن كل الهموم اللي أنا فيه اللهم مستعمل فالمهم يكمل دخل الموسوعة وكمل بهم بس لما ذهب للعالم العالم فقير فالله من يحجب عنك التوبة لكن دع القاية القاية التي, التي أنت فيها الآن فإن فيها قوم سوء هناك ناس تركوا واحد يقتل مئة نفس ويستفقولوا كمل كمل عليه إبقى قومي قوم, قوم سوء ولكن دع القاية التي أنت فيها فإن فيها قوم سوء وذهب إلى قيب بني فلان فإن فيها قوم صالحين فعمد الله معهم يروحي الرجل للطريقة وعمل شيء لم يفعل أي شيء ده فيه في في نفس في يده دماء ملتقاه يموت الرجل في الطريق بس مش راح فعل تاب وتختص فيه الملائكة خط الميت نفس هاته حيذهب إلى معنى مع إلى حيث يعني ما في لا لا, لا. رجل تاب ومشي يختصموا في التيختصموا فيه وهذا وحي... ياخذه وهذا ياخذه وهو لا حول له ولا قوة واللي كان شايل السلاح ده كان فين الآن لا حول له ولا قوة لا ده الملائكه بتختصم حواليه وهو ده هياخذه الى النار وهذا تهيده إلى جنب لحظات الله علمه بها مرت على هذا رجل كيف مرت على رجل ده والله اعلم ايه الامور يعلمها الله سبحانه وتعالى لكن يشاء الله سبحانه وتعالى لذلك ندعو الجميع والله العظيم إلى التوبة حتى اللي قتل واللي سفك الدماء توب عندك مجال للتوبة والله الأمر العظيم الأمر العظيم لأن المشكلة أن الجزاء من جنس العمل وهذه مصيبة كبيرة وهذه خسارة على الوطن كله صدقوني والله أي خطف الدم خسارة على الوطن سبحان الله الشباب <تصفيق> زخيرة الأمه في الشباب والشباب الأم تغيير والحياة الشمس في أول النهار كالشمس في آخر الشجع عندما يكون أخضر نضّ يعني ناطرا كعندما يكون يابسا يعني هشيما تصرخ بيح أبدا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلهن بعد ضعف قوة ثم جعلهن بعد قوة ضعفا وشيب يخلقهم ما يشاء وهو العليم القدير إذا المسألة يعني الأمة شف شب في شبابها فالمحافظة على الشباب محافظة على الأمة وإهدار دماء الناس إهدار للأمة كلها والله السفينة دي إحنا كلنا كل البشر هؤلاء كلهم في السفينة كلنا في سفينة واحدة إذا نجد السفينة هينجو الجميع وإذا وطبت السفينة أسأل الله أنا ونكم السلام والعافية فإذا كانت الدعوة سفينة فالوطن سفينة لكل من فيه عاشا لا سفي فانا في الإسلام أزمينة مديدة في زمان العدل والخير والرحم والبركة ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هي الدماء دي هتخلي فيه تنمية المشاكل الأزمات اللي احنا فيها دي حيبقى فيه انتاج ده, ده شكم لا ندري الأمور؟ أين تسهير الأمور إن شاء الله بإذن الله جل وحلا تسهير إلى غير بس متى متى تسير الأمور متى يغير الله عز وجل لنا عندما نغير ما بانفسنا، عندما نواجئ أنفسنا ونواجئ ديننا ونواجئ أخلاقنا هنا يكون التغير بإذن الله سبحانه وتعالى إذن التوبة معروضة على الجميع علينا وعلى الجميع كل الناس القاصي والداني ومن تاب تاب الله عليه ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون وقد خاب من حمل ظلما الظلم وخيم العقبة لن يجدي على آله خير وفي ظل المحل والأزمات يحدث نوع من الخلط وتبدأ يبدأ الشيطان يفرغ يعني يمزق بين أبناء الوطن تمزيقا شديدا تظهر بقى ويظهر مسائل كانت من المسائل التي كانت محسومة عندها للسنة والجماعة قال وهي مسألة التكفير من أعظم ما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة هو بعدهم عن التكفير عن مسلك وعدم الخوض في إطلاق مثل هذه الأحكام لأن التكفير اسم شرعي مثل الإيمان كما أن الإيمان اسم شرعي له أدلة تدل عليه كذلك التكفير اسم شرعي ليست مجرد كلمة لأن هناك أدلة وأحكام هتتعلق بهذه الكلمة ولذلك التوسع في ظل المحن وظل اختلاط الحابل بالنابل إقام التوسع في إطلاق الأحكام على الناس بالتكفير ونحو ذلك ويخرج من الملة لا، هذا مسئل خطيب جدا والنبي عليه الصلاة والسلام يحذب من بدايات هذا الفكر أو من بدايات هذه البلية فلما يأتيه رجل وفيه من الغلو ما فيه من مظهره نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم زهيبة بين أصحابه فيقول محمد اعدل يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم قل واحد، فمن يعدل إن لم أعدل أولست أحق أهل الأرض أن أعدل. ثم تولد رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضوء هذا قوم يقاون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمنخون من الدين كما يمنق السهم من الرمية. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال حدشاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوسى. الحذر من مسألة التكفير لأن حتى الذي يقتل هو استحل الدماء القاتل ليس بكافر هو متكب كبيرا من الكبائر إلا إذا كان قل قتل حلال وما هذا موضوع آخر لكن مسألة التكفير الآن يجب الحذر منها والبعد عنها لن تفيدك تعد عن مسألة التكفير ثم إطلاق الأحكام العامة على الناس جميعا هل نستطيع الآن مثلا نقول لبلدك جزج كلهم كفوا أنا دخلت تحت لقد دخلت نزلت نزلت تحت شوي لا نستطيع أبدا إطلاقه مش هذا خطأ ولا حتى الشرطة كيف نغفر فيهم المصلي وفيهم الذي يعبد الله جل وعلا والذي يقول بكلمة التوحيد يعني ال المسألة خطيرة جدا أبدا الحمد لله منهج أهل السنة والجماعة منهج عظيم ومنهج وارق ومنهج واضح وبالتالي المزالق دي والتخوين وممي الأحكام على الناس وعلى البعض هذا خطأ كبير جدا حاسب لا لا ابتعد عن هذا عن هذا المأزق تماما ودعو الناس بهذه الدعوة التي أدعو الناس بها وادعوا نفسي وادعوا الناس جميعا الى التوبة وإلى عودة سبحانه وتعالى، الاحتكام لأمة الله عز وجل، الاحتكام لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ إن شاء الله إذا كف الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، فعودوا السفينة إن شاء الله إلى سابق عهدها والسابق مشجها بإذن الله سبحانه وتعالى، فالحصى والحظر من مسالك التكفير وفي حديث الذي يخص يعني سبب من الضحاق. في الأزهار بخيو في صحيح حديث ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل يقيه كافر فإن كان كما قال وإلا حا عليه يعني رجع عليه وفي الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله يعني لو قلت على واحد مسلم لعنه الله فحكم هذا لعنك أنك قتلته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 وتعود بصر بإذن الله يجل على أعملة مطمئنة سخاء رخاء بإذن الله يجل على وسائل وبلاد المسلمين لكن ينبغي علينا أن نراجع ديننا أن نراجع عفسنا أن نتوب إلى الله عز وجل أن نعتصم وأن نستعين بالصبر وبالصلاة وننشر المحبة بيننا والوئام بيننا والتفاؤل الذي بدأت به حديثي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين صل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.